فالآن القرآن ستجعر أن الجهاد واجب إلى إيش؟ حتى لا تكون فتنة يعني صد عن سبيل الله ولا يستطيع أعداء المسلمين أن يدعو لدينه ويكون الدين كله لله ولكن هذا بشرط أن يكون عندنا قدرة ألا ما عندنا قدرة حتى ولا قدرة دفاعية مع الأسف فكيف لقدرة المعا